كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني عيناي لو تبكي بقية عمرها لحتجت بعد العمر عمرا ثاني إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفرة